وكنتم أزواجا ثلاثه فأصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه وأصحاب المشأمه ما أصحاب المشأمه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم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 في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم 117. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَأَبَا أُنَا قُلْ إِمَّا إن الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقْطَاتٍ مِّمَّا نُنُون ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّوم فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فشاربون عليه من الحميم فشاربون سرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه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 بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 فلا أقسم بمواقع مجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون